جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين يسأل عن الاستثناء في الإسلام والإحسان الإحسان درجة أعلى من الإيمان فالاستثناء فيه من باب أولى لأنه أعلى درجات الدين وأرفعها والدين ثلاثة مراتب الإحسان والإيمان والإسلام فالإحسان أعلى درجات الدين وعلى مراتبه فإذا كان الاستثناء مطلوبا في الإيمان فلا أن يكون مطلوبا في الإحسان من باب أولى لأن الإحسان درجة أعلى وأرفع من, من الإيمان وأما الإسلام فلا استثناء فيه أما الإسلام فلا استثناء فيه يقول أنا مسلم ولا يستثني إلا إذا قصد بالاسلام إذا قصد بالاسلام الدين كله بالإطلاق العام فهذا فيه استثناء لكن لما كان الأصل في الإسلام المراد به دخول الدين من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولهذا الإسلام لا استثناء فيه لأن المراد به واضح وهو الدخول في هذا الدين وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا لا استثناء فيه نعم. كذلك هذا يقول هل يجوز أن أقول أنا إن شاء الله مؤمن بالقدر خيره وشره من باب عدم التزكية التزكية يلحظ فيها المعاني السابقة أما الأصل الذي عليه قيام الدين مثل الإيمان بالقدر والايمان بالملائكة والايمان بالكتب فهذه مثل ما سبق يذكر الشخص يعني حاله فيها بدون استثناء يقول أنا مؤمن ولا يستثني أنا مؤمن بالقدر ولا يقول إن شاء الله أنا مؤمن بالملائكة أنا مؤمن بالكتب فهذه الأصول ليس فيها استثناء بل يجزم والاستثناء في القول الاستثناء في العمل والطاعات أما القول لا إله إلا الله والاعتقاد هذه لا استثناء فيها نعم يسأل عن الإيمان يقول هل هو مخلوق الإيمان هو دين الله سبحانه وتعالى ومن الإيمان تلاوة كلام الله وهذه المسألة يثيرها وأثارها أهل البدع قديما لوصولا لبعض المآرب لكن السائل طرحها كسؤال فقط ليستفيد لكن قديما أثارها بعض أهل البدع وأثار أثار أيضا مسألة المؤمن أنت هذه أول من بدأها وأثار أهل البدع للوصول إلى مآرب وأنكر السلف ذلك ولهذا جاء في بعض النقول وربما يأتي بعضها عند المصنف تبديع من يسأل هذا السؤال على الطريقة التي هي عند أهل البدع فمن الإيمان تلاوة القرآن ف. بعضهم طرح هذا السؤال ليصل من ذلك إلى القول بخلق القرآن وهذا من أبطل الباطل وأضلي الضلال فالقرآن كلام الله وهو غير مخلوق أما إذا قصد بالإيمان حركات العبد وأعماله ونحو ذلك فهذه كلها مخلوقات لله سبحانه وتعالى